رمضان يجمعنا يهدي لنا الحب ويزيدنا قربا ويضمنا بحنان رمضان يوحينا ليعيدنا للنور ولأمسيات الدور ولذكريات زمان رمضان يوحينا رمضان يفرحنا بما جالس الأحب والأهل والأصحاب في طاعة الرحمن رمضان يفرحنا. رمضان يسعدنا في وجهنا بسمى في قلبنا رحمى للكون والإنسان رمضان يسعدنا رمضان يحملنا لفضائل الصبر ولمحضن الخير والبذل والإحسان رمضان يحملنا رمضان يجمعنا بالصوم والصلوات الهدي والبركات وسكينة الإيمان رمضان يا من التقوى والليل والنجوى والذكر والقران رمضان يا رمضان